فَلَ لَا إذَا بَلَغَاتِ الحُقُم وَأَنتُم شينَ إذٍ تَظُرُون وَنَحننُ أَقُرَهُُ إلَهِ مِنكُم وَلَكَِّ تُصون فَلَ لئِ كُتُم وَيِرَ فَأَمَّا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَمَوْعِدُهُ رَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن انَامِنْ اصْحَابَ اليَمِينِ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ اصْحَابِ اليَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ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 الحكيم له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُ أَرَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَكُمْ مِنْ نُورٍ مَا فِي النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ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 والله بما تعملون خبير منز الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم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 ذَلِكَهُ وَفَزُ العوم يَوْمَ يَقُولُ لِمُنَافِقونَ وَلمَُافِ قاتُ للَِّذينَ آمَنُ ظُرونَ نَ قُتَبِس فُرِيكُمْ قِل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُونُ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فَأُذِيَ بِبَابِهِمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فيه هِ العَذاب يُنَادُونَهُم أَلَ نَكُم مَكُم قالَاوا بَل وَلَِ نَّكُم فَتَنتُم أَفُسَكُم وَتَرَََّصْتُم وَرتَبَتُم وَغَررَتكُم الأماني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 النار هي مولاكم وبئس المصير